الذين يستنفطونه ولم يقل لا فهنا إظهار في موضع الإغمار لأن الأصل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا لكنه قال لعلمه الذين يستنفطونه فأظهر في موضع الإغمار لهذه الحكمة إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميد كالذي يستنفط إيش؟ الماء، وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه مأخوذ من استخراج الماء، لأن الأنباط كانوا هم الذين يس يتولون استنباط المياه هنا كان في عهد الأمتى السامية السهل طيب ومن فوائد هذه الكلمة بيان فضل الله عز وجل علينا بالتلاش ثريح. بقول ولولا فضل الله لكم رحمته لاتبعتم الشيطان ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره بقوله ولولا فضل الله ومن فائد آله الكريم أنه ليس ليس أمامنا إلا صديقنا خالج من خلق ما هما نعم لقوله تبعتم الشيطان فإذا الحق أو الضلال قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وفي هذا رد على القائنين في بين منزلتين وهم المعتزن ومن فوائد لا تكريمة ذم ما يختبىء الشيطان، وأنه قد تخلى، قد تخلى الله عنه فلم يرته من فضل الفضل الخاص، من قوله لاتباع لا الشيطان. فإن قال قائل بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن، قلنا الأمر واضح الحق بين، ظاهر، أبلت وظابب بين. لا يخف على أحد. ما وافق شريعة الله فهو طريق إيش؟ طريق رحمة. وما خالف شريعة الله، فإنه طريق الشيطان. هذا هذا هو الميزان. صحنا اختلف. نعم. لا تموسى منك لا ضعيف ثم قال الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك قالت عاطفة وقاتل فعل أمر وخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لا تكلف إلا نفسك ولا يظهر أن يكون خطاب موجهاً لمن يتأثق طابه لقوله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المبنين وفي سبيل الله متعلّد بقاسر لا تكلف إلا نفسك في هذه الآية الاشكال الطاهر ما ما ما الاشكال الاشكال من هذه الإعراء أي والقاعدة الرف ألا أنها ألا <تصفيق> أنها نأفة هذا ما يتبادر إلى لهم لحنب بعض الناس كالذي قرأ إن استثناء من حيوانهم يؤكل رأسه لكن الواقع من الأمر ليس كذا لأن قوله لا تكلف إلا نفسك نائب الفاعل مستثبت يعني لا تكلف أنت أحدا إلا نفسك يعني لا نكلف أحدا من الناس بل نكلفه إيش؟ نفسك وعلى هذا فتكون نفسه هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف والمفعول الأول هو إيش؟ نائب الفاعل المستثبت لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين أي على القتال عسى الله أن يكف وبأس الذين كفروا بأسهم أي وعسى إذا جاء من الله عز وجل فليست للترجي لأن الله تعالى لا ترجع إذ أن الرجاء في المقابل الشيء الصعب ولكن الله على كل شيء قدير ولهذا قيل عسى من الله في القرآن واجبه أي واقع حكما اصلا هو يكتب مثل لي كف ولكن يلاحظ هو جل جلاله على هذه الصيغه حتى لا يامن جهاد مك الله عز وجل والله اشد باثا واشد تنكيلا يقول عز ي يقول عز وجل نبينا عليه الصلاه والسلام قاتل في الله حتى وان نقابل ناجح لا تكلف إلا نصب. أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريم، حرض ما أردت. لكن لكنك مكلف بهم كأثم إذا لم قاتل لا ليس كذب. ثم إذا قاتلت وحرض المؤمنين وقاتلو فحينئذ يكون النصب فيكفوا الله سبحانه وتعالى بأهل الذين كفروا. والله عشد بأحسن وأشد جنكيزًا. إذن هذه الآية لها ارتباط لما سبق لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذلوا الناس وأخذلهم عند القتال في هذه الآية أقوى منها وجوب القتال في سبيل الله بقوله قاتل في سبيل الله والأصل في الأمر الوجوب وقد اختلف العلماء رحمهم الله. هل قتال المؤمنين للكافرين قتال الطلب أو قتال الدفاع والصواب أنه قتال طلب الصواب أنه قتال طلب لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان لأن هذا لا يمكن كما قال تعالى أذا أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكنه قتال قلب أن يكون دين الله الأعلى وكلمته هي العلم فإن آمن فهو, فهو في الطبق العليا وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم حكم الله أي لدين الله فبدل الجزية حين العزين مقرب لكنهم في بدل الجزية يكون ذليلا أو عزيزا يكون ذليلا إذن لو سألنا سائل هل قتال كفار قتال دفاعا أو قتال قلب فالجواب قتال قلب لكنه ليس قتالا إكراهنا على الإسلام لأن الله تعالى يقول أفأنت تكون ناسا في التأخير المؤمنين وهذا استفهام للإنكار وكذلك يقول لا في لكنه يقول فتال طلب إيش ما هو المطلوب أن تكون كلمة الله العزم هذا المطلوب يقول الإسلام والظاهر المهيم من أسلم فهو في الإسلام وفي ظله وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضا إذا بدل الجزجة عن يد وغصاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص بقوله في سبيل الله ما عدا سبيل الله فبماذا يغصر في سبيل الله قال الله تعالى الذين آمنوا وقاتلون في سبيل الله ولينا كفروا وقاتلون في سبيل الضغوط فقاتلوا أولياء الشيطان إن فائدة الشيطان كان ضعيفا طيب أسباب القتال أو الحوامل على القتال كثيرة منها أن تكون كلمة صحي العروض وهذا في سبيل الله ومنها الحمية يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الضغوط المقاتل حمية في سبيل الضوء اللهم إلهم أن يقول إني مقاتل حمية لأن قوم مسلمون فأقاتل اتفاعا عن إسلامهم فحينئذ يكون قاتلا في سبيل مقاتل شجاع هذا أيضا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الضوء لكن كيف مقاتل شجاع؟ الإنسان الشجاع يحب يقاتل ويجد ألا شيء في حياته أن يكون مقاوماً في صف التتابع، فهو قرة عين، فحينئذ يقاتل شجاع، هذا ليس في سبيل يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته ضائقة، فأراد أن يقاتل، فأراد أن يقاتل ليقتل حتى أسرح من الدنيا. ها. ليس في سبيل الله هذا في سبيل الضغوط وربما يقول إنه قاتل نفسه لو قتل لأنه ما أرد أن تكون كلمة لاحرية لكنه بدل أن ينتحر بنفسه نفسه السكين ويأخذ بطنه ذهب يعرض رقبته لسوء العداء هذا ليس في سبيل الله يقاتل يعني. يقال ما أشجع الرجول هذا ليس في سبيلنا هذا في سبيل الطهور وعجيبك الله وربما يكون هذا أخطرهم لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لحواه على كل حال أسباب الحكال كثيرة وبواعده كثيرة لكن ماذا يكون سبيل الله وعظام لي أحمد غييننا إيش؟ إذا قابل لتكون كلمة الله الوجاهة فارقوا طيب من فوائد هذا هذا الحديث نعم من فوائد هذه الآية أنه لا يكلف أحد حداء أحد حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهد الخلق وأعظمه حداية لا مكن يكلف حداية دليله لا تخلف إلا نفسه وعليه فإذا دعوك إلى الله عمرت بمعروف نهيت عموكا ولم يستجب لك فإن الله قال النبي لعلك باق عن نفسك ألا يكون مؤمن لا تبزك نفسك لا كل قصة في بحرة ولا غير ما دمت قمت بالواجب فإن أزمة قلوب يد من يدلع عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كثير من الناس عنده غيرة ومحبة الخير يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويادو إلى الله فإذا لم يجب ضاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه وهذا غلط هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها ومع ذلك قد يكون غيرها قد يكون غيرها رطبا لا يتأثر بها ولا يزيد بها ومن فوائد هذه هذه الآية كريمة أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه وقيادة هذا الحب لأنه مكلف بها لقول إيش لا تكلف إلا نفسك أنت مرد مكلف لنفسك يجب أن تجرها إلى ما فيه الخير وأن تنهيها عما فيه الشر وقد قال الله عز وجل وما أبرر نفسي إلا نفسه لأماره للسوء إلا ما رحمه رحمه ومن فائدها للآلاء الكريمة أن من قام بالواجب على حق نفسه فلا ينسى إخوانه بقوله وحرِّض المؤمنين فسهم على القتال فإن استجابوا فلا يفتلك متوب وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت رمك. ومن فوائد الآية الكريمة أن محل التحريض للقتال أي هم المؤمن لأنه لم يقل حرره الناس قال حرض المؤمن فالمؤمن هو الذي يفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله ومن فائد الله الكريم أنه مهما تذن من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله في قول الله تعالى عَسَى اللَّهُ أَنْ يَفُخْفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفُرْهِ يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمن عن القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله عَسَى اللَّهُ أَنْ يَفُخْفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفُرْهِ ومن فائد لا يتفقيمه الاستذار لآب السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل من أنت هذا المشهور الظاهر نفسه صار له إلى وجه قبلي أو وجه إشتان البحر خطر. <تصفيق> نعم. فنسب فنسب ذلك إليه مع أنه يأتي بفعل المؤمنين. مع أن هذا يأتي بفعل المؤمنين، لكن نسبه الله إليه. وأحيانا يأتي بغير فعل المؤمنين. مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب. قال الله تعالى في في سورة الأحزاب. ورضى الله لين كفر بغيضه لمنا الخير كيف الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا ومن فوائدنا تكرر النقطه هذه نقطه لاهميتها إذا قلنا ان الله تعالى خالق افعال العبد خالق افعال العبد فما وجه ذلك وتول ذلك أن نقول افعال العباد لا كفر الا بامرين هما عقيد. أنت معنا؟ أولا الإرادة والثاني القدر الإرادة في القلب والقدر في الجوال الإرادة هو لمن للعامل للإنسان والقدر كذلك هو وصفة. وصف قائم لذات والخالق للذات هو الله في الاكتفاق وخالق الذات خالق لأوصافها خالق الذات خالق لأوصافها وبهذا نعرف أن أبعال العباد مخلوقة لله عز وجل لأنها صادرة عن إرادة مجازمة وقدرة لا عز فيها على هذا المخلوق وكلاهما وصفان في مخلوق ووسط المخلوق يكون مخلوق ويبقى النظر هل الإنسان مجبر أو مخير يكون مخير ليس مجبرا ولهذا إذا وقع جعل عن إجبار لم يآخذ الإنسان حتى لو كان أكبر شيء من كفر بالله من بعد إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بحكوة صدفة عليهم وردهم من الله ولا عذاب عظيمة فإن زالدا إيش مخير لا شك لكننا نعلم أنه ليس على فعل أو يتحقق شيئا إلا بعد مشيئة إلا أن هذه المشيئة عن مشيئة الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء صحب الله لأن مشيئة الله غير لأن بدعنا حتى يقع الشيء إذا عاد يقع الشيء ألمني أن الله شاء أن قبل ذلك لا نعلم فلا يكون في ذلك الله عز وجل ما لا يشاؤه أبدا كل ما في الكون فهو في مسيحة الله عز وجل ومن فائدات الكريمة أن الكافرين لهم بأس لهم بأس وقوة لكنهم تحت قوة الله بقوله يعطي الله أن يكف الذين كفر وأنت لا تنبهر لقوة الأعداء فإنهم ليسوا عند يقدر الله شيء ليسوا شيء فرعون كان يفتقر بأن الأهار تجري متعد وبماذا حدث بالماذا الذي هو من الأنهار العات افتخر بقوتهم وقالوا من عشى مننا قوة فأولك في الريح لطيف سهل الأحذار أعجبتله كثرته وحص وحاصل المدينة الله تعالى في قال النبي عليه الصلاة والسلام مصبت بالصبا فولد تعالى بالجبور كذلك أيضا الأمور الأخرى قوية شديدة أهلك الله عز وجل لو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل الذنية صلاح رب صاعظة واحدة تدمر كل مصر لكن الله عز وجل وحكمة قال تعالى ذلك ولو شاء الله لن منهم ولكن ليبوا بعضهم ثم سل المؤمنين فقال وَالَّذِينَ قُتِلُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْ يُظِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِنِ وَيُصْلِفُ بَالَهُمْ وَيُصْلِهُمُ الْجَنَّةِ عَرَّبَهُمْ اللهم جعنان إذن الله عز وجل قادر على كافة بأس الكافلة وإن قوي لكنه حكيم عز وجل ومن فوائد آيات الكلمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، أي أشد بأساً وأشد تنكين وهذا لا أخذ جواز الذي هو ضد المحرم لكن جواز الذي هو, هو ضد المستحيل فيكون هذا واجباً وقد كأجب من بعض علماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من اسم التطبيل ويحولونه إلى اسم فاعل خوفا من خوفا من تلقص الله عز وجل فيقول إن ربك هو أعلم أي إن ربك هو عالم سبحان الله أنت علم بالله من نفسك الله يقول عن نفسه أعلم وأن تقول عالم ثم إنك <تصفيق> أيها المسكين إذا قلت الله حالا جعلته مع الخلق مشاركا على وشي السوا لكن إذا قلت أعلي جعلته أعلى من الخلق ولا يمكن أن يكون مثلا لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا نسوة المجار لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق والأمر واضح. وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل للصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب للإنسان علم والله أعلم للإنسان قدرة والله أقدر له قوة والله أقوى له سمع والله أسمع له بصر والله أبصر وهرم مجرد طيب له حياة والله أكمل أكمل الحياة وامشى على هذا ومن فوائد هذا. هذه الآية الكريمة إذ باف البأس والتمثيب الله عز وجل وهذا أيضا جاءت بالقرآن فجعلناها نكالا لما بين يليها وما خلقها منك خلق أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبة ثم قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها من هذه شرطية تعد الشر يشفع رد علينا ورده يسبع ولاد يسبع لا لأن من شرقية تت من يسبع وجواب السرط قوله يكون وقوله يسبع شفاعة السياح يكون له كثل منه وكان الله على كل شيء موقيتا أي حفيظا في هذا الآخر بناء... يقول من يسبع شفاعة الحسن الشفاعة هي جعل الشيء جعل الوتر شفعا يقال شفع الشيء جعله شفعا بعد أن كان وطرا فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شفع الفمسة ستة شفع لكنها في بالصلاح التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع المضرر بجلب منفعة أو دفع المضرر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمة من دفع المضرر وفي أهل الجنة يفكروها من جلب المنفعة طيب هنا يقول من يشفى شفاعة الحسنة يشفى شفاعة الحسنة إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشهوع له وإن لم تكن من الحسنات الشرعية وإما أن تكون حسنة أي من الحسنات منف... منف... الشرعية وكلاهما صحيح من يشفع شفاعة الحسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشهوع له ايه طيب إذا أنا أحوال الأرض الأول وحين طيب الثاني عبد الله أن تضاف لفظا يوجد المضابلين وحين إذن تعرف ومعروف إن غير الموض لا فنوع الحال الثالثة أن تكون الإضاف لفظ وحين إذن ها يتنون ولا بعض النين غير ذلك نعم الراجع ان را يكون ناس في باب صريح وحينئذ لا نعم اي هند ان يحذف المضاف و معنى وحين مضافا خطأ تبني عليه شون تبني عليك تبني عليك عليك إذا حدث المضافية ونمي معنا حدث نمي معنا خيب الآية إنه معمال كنية الحديث إنما الأعمال من دونه هذا نور ها الإشكال إذا حذق النغاق لي ونوي معناه فما لا نصح في إعرابه تبنى على القمر تبنى على الكسر من قاله طيب ظنوا قل من كسر طيب ما تطلب بطلة أحمد صحيح تمام فإنه ي... فإن يلقه شفت إذا نه يلقه أعذبك بدون بدون كلم واضع شراب الله شكرا ما أحد شيخ الآن أخضرات كبيرة كيف شيخ أخضرات كبيرة ما هي أخضرات ما هي أخضرات وجد المضاق إليه حذف حذف ونويل أخضح حذف ونويل ما ها ما تشك شو بنفعله أرقص تربت ولا لا لا لا الحمد لله ما خرجتها وجد المضاف لي حذف المضاف لي حذف ونويل أخضح حذفة ونية معنى هل شيء شيئا هذا؟ واضح هذا هو العوة طيب تبنى في حال واحد فقط تبنى على الضرح في حال واحد إذا حذفة المضاف إليه ونية معنى يعني ما نية معنى وفي الحقيقة أن الإنسان قد يعجز عن معرفة هل المعرفة هل نوية الأخوة لنوية المعنى فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مدينة على الضم فالمنوية المعنى وإن رأيتها معربة بدون تنمين فالمنوية في الحقيقة هنا ما نعرف ما هو المنوى إلا بأثره إن بنيت فالمعنى هم إن لم تبنى ها؟ فلا. إذا لم تنوى فانه هناك مقطوع انضاف يعني كأن المتكلم لا يدر على باله أن تكون مضافا يقول أكثر من سطح يقول الطالب كمال الزعبي سمعت بعض التعاتب او في قوله تعالى فاقاس ليس بالناس ولا بالنسك قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأمته كتاء السابق يجب على كل فرد من الأمة الإسلامية أن نفرط للقتال حيث لو لم ي... لو لم يخرج للقتال سواه فما قولكم في تفسير هذا الدائح نقول هذا غلط ولم يقل به أحد من العلماء لكن نقول إن هذا يحصل به حث الصحابة على أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول محمد العنزي نعم هل يجوز جمع الاصر مع أستاذ الجمعة في أحد السفر جمع تقديم الجواب لا يجوز أن تجمع العصر إلى جمعة وذلك لأن السنة إنما ورد الجمع بين الظهر والعصر والجمعة ليس له نعم لا لا يزال بداً علىها مستقلة إذا نول إلى السلاطة من يوجد هي مستقلة الظهر بداً علىها إلى فارغة هنا نعم نعم سمع من يشتع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشتع شفاعة سيئة يقول له تشل منها وكان الله على كل شيء محيطا وإذا كنتم بجحية تحيروا بأحسن منها أو اصدرها اللهم كان على صراط مستقيم حمدا لله لا اله الا ولا يمنع عنكم لكم لكن على كل لكم الله يوم القيامه لا ريب فيه ومن نصر الله فالله حليفه قولنا من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى من يسبق حسناته يكون له نصيب منها أظن ما شرحنا الآن فقط الإعراض من يشفع هذه جملة شرطية فعل الشرط فيها يشفع وجواب الشرط يقوم وكذلك يقال في من يشفع شباعة سيئة والبقية واضح من يشفع شباعة حسنة قيل من يشفع لأخيه شفاعة الحسنة أن يتوسط له لأن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعه أو دفع مبلغ وقيل من يشفع شفاعة الحسنة أن ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله لأنه لأنها جاءت بعد قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلك إلا نفسك يعني فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها ولا تحتمل المعنيين وإذا كانت تحتمل وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافات بينهما فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجع ليأخذ به وقوله حسن الحسن ما يحسن فعله من قول أو فعل يكون نصيب منها أي حظ وجزء مما شفى لأنه أعانى على الخير على أحد الاحتمالين السابقين أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني ومن يشفع شفاعة سيئة يقال فيها كما قيل بأول من يشفع شفاعة سيئة أن يشارك ذا سيئة في سيئة أي فيكون شفعا له. أو المعنى يشفع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع لهم أن يشفع لهم في الوصول إلى شيء محرم فهذه شفاعة سيئة وقول يقول لهم كفل منها الكفل والنصيب النصيب وإذا كانه النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة فقالت الحسنة في نصيب وقالت السيئة في كفل قيل إن الكثلة والنصيب فيما يصوب والنصيب هو يحط فيما ينفع وقيل إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة حيث لا يتكرى اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافا معنويا وعلى الثاني يكون خلافا لفظيا لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلا في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته. فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غير بينه من أجل إيش؟ من أجل اختلاف اللفظ حتى لا يرد لفظ واحد بإستيق واحد بمعنى واحد وكان الله على كل شيء مقيت كان الله على كل شيء مقيت كان هذه ثلث كثيرا في القرآن العظيم مثل وكان الله صنيعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما فهل كان هنا يراد بها الزمان والاقتصاد بالمعنى أو الثاني فقط الثاني فقط لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله متصم بهذه الصفات في زمن مضى منقضها وقول على مقيسا معناها إما مقتدرا وإما حفيظا فقال بعضهم معنى المقيس الحفيظ وقال بعضهم معنى المقيس المكتدر وكلاهما صحيح كلاهما جاء في هذا نعم كلاهما جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافة بينهما من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة لقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة. ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقذوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن وفصاحته على القول بأن الاختلاف بين النصيب والكفل لفظي ومن فائده أن, أن الله سبحانه وتعالى مقيت على كل شيء أي مقتدر عليه ويزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله لأن الله تعالى حفير عليه ومقتدر عليه ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رجوها إن الله كان على كل شيء حسبة إذا شرطية لكنها غير جاهلة وفي الشرط فيها قوله فييتهم وجواب الشر فحي بأحسن وأحسن هنا نجد أنها دخل عليه حرف جر ولكنها لم تكن مكسورة فلماذا؟ لأنها منوعة من الشر والمنع لها من الشر الوصفية ووزن التر وقولها او هذه التنوية يعني ان هذا او هذا ان الله كان على كل شيء حسيب لا اشكل فيها يقول الله تعالى اذا قلتهم بتحية فما هي التحية التحية هي البقاء معقودة من الحياة فمعنى حياه أي جاء لهم بالحياة والبقاء، ولهذا نقول في قوله في قول المصلي التحية لله، أي جميع الفاضل عظمة والبقاء ثابتة لله. وقول بتحية نكر في سياق الشرط يعم أي تحية، كل ما يدل على أن هذا تحية، فإنه داخل في الآية الكريمة. وقوله فحي بأحسن منها. أي ردوا هذه التحية بأحسن منها في الكمية والوصفية أو ردوها أي حي بمثلها إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا لكل أحد كل شيء فالله حسيب من يعمل انفاد ذرة خيرا يرى ومن يعمل انفاد ذرة شرا يرى وقيل معناه حسيبا أي كافيا لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه والمعنى يانس في الحال في هذه, هذه الآلة الكريمة فوارد منها وجوب رد, وجوب رد التحية لقوله فحيوا والأصف الأمر الوتوب ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين، فاضع نعم مذع وأفضل، المذع ماخذ من قوله أو ردوها، والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها، وقد جمع أحسن على على النثل لأنه أكمل وأفضل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة مراعاة الإسلام للعدل. تقولي فحيه بأحسن منها أو ردوها ومن فوائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحيه أن نحييهم بمثل ما حيانا أو أكمل سواء كان مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا لا يعامل ولهذا قال حييت بالبناء إلى ولم ولم حياكم المسلمون وبناء على ذلك نقول إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلخص صريح نقول عليكم السلام أما بلخص محتمل فإننا نقول عليكم فقط ومن طائب هذه الآية الكريمة أنه لا يسق الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليكم فقلت أهلا وسهلا لماذا لأن هذه التحقيقية ليست مثلها ولا أحسن منها إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلام من كل الآثات من كل الآثات البدنية والمالية والقلبية وكل الآثات لكن أهلا وسهلا ماذا تريد ما تفيد إلا مجرد الترحيب مجرد فهي ليست مثلها، وليست أحسن منها. طيب ومن فوائد هذا هذه الآية أنه يطلب من المسلم عليه أن أن يسلم أن يرد بأكمل، إما بالكمية وإما بالكثيرة. فإذا قال السلام عليك، الأحسن السلام عليك ورحمة الله نعم الأحسن عليك المسر. عليك السلام ورحمة الله هذا بإيش في الكمية الكيفية إذا قال السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع فقلت عليك السلام بصوت مثله أو أبيان فهذا قد صحيح في لكن لو قال السلام علي في لقن بي صريع رفيع ثم ردت عليه بأمفك بكلام ربما ما يصنع أو لا يصنع هذا لم يرد ولم يكون بالواجب بل هو آسف لأن الله أمر بردها أو في أحسن أو ومن فوائد هذه الآية. أنه لو حياك إنسان بقوله أهلاً وسهلاً فقلت أهلاً وسهلاً بك فإن ذلك جاء لكن يحصل وجسي من طلبة العلم أن يبين لهذا الرجل أن السلام المشهور هو السلام عاجب لكن هو إذا رد بمثل ما قال كفر ثم إن للسلام عجاباً معروفة مطولة ومبسوطة في كتب أهل العلم ففي كتب بقهاء ذكروا كثيرا من آداب السلام في آخر كتاب الجنائس هنا ذكروا السلام على المقابر تطرقوا الاستلام على الأحياء وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا ثم قال نعم ومن فهذه العلاة الكريمة أن الله عز وجل حسيب على كل شيء يعني أنه يحاسب كل من عمل عملا بما يقضي عمله على أحد القولين حسيبا وعلى قول الثاني أنه كاف لكل من توكل عليه ومن فائدها من فائد الأولى الكريمة التحذير من عدم رد التحية بمثلها وحسن يؤخذ من قوله إن الله أكان على كل شيء حسيب يعني فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل ثم قال فعلا الله لا إله إلا هو لأجمعنه إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله خديث الاسم الكريم الله مبتدع وتملك لا إله إلا هو خبر مبتدع وإله اسم لا وخبرها محذوه. تقديره حق وهو الواقع بعد إلا بدل من الخبر المحذوب هذا أحسن ما قيل في إعرابها وقوله ليجمعنكم إلا يمتعان اللام واقعة في جواب قسم المقدر والتقدير والله ليجمعنكم وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللا ونون وقول لا لغة فيه هذه لا النافل الجنس واسمها وخبرها رأي اسمها وخبرها فيه وهل الاستفهام وهل النافل هنا بمعنى الأمر أو بمعنى الطلب حلو أصح هل وبمعنى الطلب أي لا تركاب فيه أو هو خبر على ظاهر فيه قولان للعلماء الصحيح أنه خبر على ظاهره. وقول من أصدق من مبتدا ووأصدق خبر. والاستفهام هنا بمعنى النبي أي لا أحد أصدق من الله حديث. يقول عزوجل الله لا إلهنا. بقينا حديثا رابها تمييز لأنها وقعت. مبينة لإسم التفضيل وكل ما وقع مبين لإسم التفضيل فهو كميز لأن الكميز يبين من بهم من الذوات يقول عز وجل الله لا إله إلاه وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار فإنه لا إله إلا الله والإله بمعنى المعلوم أي المعبود حبًا وتعظيمًا. وقوله إن الله الضمير عود على الله عز وجل فلا معبود حق إلا الله وكل ما عبد من دون الله فهو باطل بقول الله تعالى ذلك فأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلم الكبير هذا المعبود من دون الله هل يسمى إلها؟ نعم لكنها تسمية اللفظية لا حققية لقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسناء يعني بدون مسميات سميتموها أنتم وأباكم أزال الله بيها مسلطان ولقوله تعالى فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدون من دون الله من شيء ولقوله تعالى فلا تجعل مع الله إله فكل ما أغنف وإله لكن من ما هو بحق ومنه ما هو باطع ومن فؤن وقول لا يجمعنا إلى مطيا أقسم الله عز وجل والصادق أنه سيجمعنا إلى مطيا يجمع من الأولين والآخرين وكل ما فيه وكل ما فيه روح قال الله تعالى وإذا عشى الرسل وإلى الوفوش حشرة كل شيء يبعث يوم القيامة ويجبع وإنما أكد الله ذلك لسببين السبب الأول أن فيه من ينكر ينكر هذا جاه قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلع وربي لتبعثهم ثم لا تنبعون بما عملتم فإن قال قائل هذا السبب لا ينفع في من ينكره لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم ألس كذلك المنكر لا يفت فيه القصر قلنا هذا إذا أكت له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة صار إنكاره مكابرة لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء هذا واحد ثانيا أنه جرت عادة العرب والقرآن في الإسان جرت عادتهم أنه يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب منكرا ويقولون إنه يجب أن يكون الكلام مؤكدا أما الأمر الثاني أو السبب الثاني للتأكيد فلأن هذا من أهم الأمور وكلما كان الشيء هاما كان توكيده أوكد حتى لا يبقى في النفوس شق أو تردد ولا شك أن من أهم الأمور إن لم أقل أهم الأمور بعد إيمان بالله أن تؤمن بالأوم الآخر لأن من لم يؤمن بالأوم الآخر لا يمكن أن يعمل إذا قال ما هي عند رحاتنا الدنيا لموته ناحية فما الفائدة من الأمن فصارت التوكيد هنا لسببين السبب الأول عبد الله أن فيه من ينكر ذلك فاحتيج إلى تأكيد الكلام أمامه وأوردنا على هذا إرادة وعجبنا عنه والثاني أن هذا من أهم الأمور وكلما كان الشيء أهم كان تأكيده أبلغ نعم يقول إلى يوم القيامة يوم قيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وثم يوم قيامة لامور ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا يا سعد الأفتاني أنه يقام فيه العدل بقوله تعالى ونضع الموازين القصد اليوم القيامة الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد إنا لنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولهذا سنة هذا اليوم يوم القيامة وله أسماك كثيرة في القرآن يذكر الله تعالى بها حسب ما يقضيه السياسة ومن فوائد العالة الكريمه لا. لا ريب فيه لا ريب في هذه الجملة خبرية في ظاهرها هو الشك مع القلق لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية أي أنها خبر بمعنى النهج لكن في قولين والراجح أنها خبرية محضة لأن الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته سواء. آمن به الإنسان أم لم يؤمن وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكاء ومن أصدق من الله الحديث يعني لا أحد أصدق من الله فالاستفام هنا بمعنى النفي والبلاغة أو النقطة البلاغية في كون النفي يأتي بصيرة الاستفام هو أنه إذا أتى بصيرة الاستفام صار مشروبا معنا إيش التحدي يعني كأن المتكلم يتحدى المخاطب يقول بيني من أستق من الله حليم فهو متضمن النفي لشفه ومتضمن إيش التحدي في هذه الآيات فوات كثيرة أولا إنكار الله تعالى للهبية بقوله الله لا إله إلا هل أحد أنكر انفراده بالألوية؟ الأخ رحونا أيام هل أحد أنكر انفراده بالألوية؟ ها؟ من؟ فرق رجل قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجال الحالية إله واحدا إن هذا الأشياء عجابه طيب هل أحد أنكر توحيد ربوبية؟ نعم، نعم، نعم. لكن هل في العون حينما أنكر أنكر حقيقة أو بالاستانف؟ نعم. وقال لهم موسى لقد عرمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر؟ ولم يفعلوا. ناقل معي. طيب. هل أحد أنكر توحيد السماوات والأرض؟ نعم. كثير من كثير من أنكرهم حتى من أهل الملة الذين ينتسبون الإسلام أنكر توحيد السماوات والأرض. فمنهم من عطل ومنهم من مثل وكلاهما يعتبروا مُنكرًا. طيب. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وجمع يوم القيامة. لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. وهذا دل عليه عياتهم كثيرة مثل قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معروف نعم ومن فوائد العزة الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله إلى يوم الثيامة والإيمان به أحد أرفام الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل أنتم من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشير فاليوم الآخر هو يوم الثيام ومن فوائد آسف الكريم وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شد معه لقوله لا ريب فيه، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا إلى يوم القيامة، إيماناً لا شك معه ولا تردد جماعته. ومن فوائد هذه الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل. يؤخذ أخ عينه. هل أنت سارح أو غافل غافل حدا حرف رب العالمين اظن ان من نعم جاء طيب من اصح من الله يا حبيب من قوله من اصح او من قوله حديثا او من جميعا نعم كيف ذلك؟ بدون حتى غنص الله الكريم اذن كيف تاخذ اثباته وكلام من من, من من هذه الآية نعم هذه بدي اياك في التفسير من من من كلمتين جميع إنما يوصد به الكلاب الصدق إنما يوصد به الكلاب حديثا حديث هو الكلاب خبر وعلى هذا فيكون إدبات الكلام الله عز من فلمتين جميعا من أصدق ومن حديث والصدق مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الواقع للخبر والواقع ما دمنا قلنا المطابقة المفاعلة تكون من جانبي طيب إذا المطابقة الخبر للواقع أو الواقع الخبر هذا هو السكت. طيب ومن دوائل العاية الكريمة أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه دواجه من الوفد. لقوله من أصدق أي من اسم التفضيل لأن اسم التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف في قمة الوصف وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب لا ومن فوائد الآيات الكريمة وزوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور الغيب كلها لقوله من أستر فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء أو عن أمور الغائبة بشيء وجب علينا تصديقه ومن فوائد الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله ومن أصدق من الله حديث وهو كذلك لكن هل الحديث يعني الخبر أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث يتكلم الله به الثاني نعم الثاني هو المراب فكلام الله عز وجل باعتبار اعتبار أصله من الصفات الذاتية بأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلم، كما أنه إنما أمر إدارة الشيء أن يقول له كن تأكل، طيب. فإن قال قائل، فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث؟ يعني في اعتباري أحادي كنا عندنا أدل لحمة لواحد استمع إلى قول الله كبارك وتعالى قد سمع الله قولك لكي تجاربك في زوجك فإن قتل التحديد وسمع فعل الماضي يقتضي أن يكون المسموع سابقا للخبر عنه وأن الخبر عنه لاحق ومعلومنا من المرأة أن ما شكت النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث وقال تعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى وإذ غلوت من أهلك تبوء من ما قال تعالى وعيات في هذا كثير فين قيل إذا قلت بأن كلام الله الحادث لازم أن يكون الله تعالى حادثا لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث فجواب هذا غير صحيح لا يلزم لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو حادث عليه الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة في أيام ثم استوى العشر وثم تفيد إيش الترتيب إذن الاسوا وهو فعل كان بعد خلق السماوات والأرض فقامت بها الأفعال الاختيارية ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بلها عز وجل من كما إلا من كما جميع أن يكون فاعل ما تشاء فاعل وما تشاء نفعل وأما من قال أنه يجب قيام الحواجز به أن يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحة والله آه نعم <تصفيق> <تصفيق> إيش إيش نعم <تصفيق> لكن إذا سئل من من يخرج الصمام الارض ما يخرج الصمام الارض قال <تصفيق> الشيخ لا هم ما يرون هذه الافعال دفع الصمام والله عز وجل يرون أنها وسائط نعم بارك الله فيكم بعض بعض هو قول الاضاءه fuaminer... لو قصدك خلال... لو قصدك الاضاءه نعم قصدك الاضاءه نعم وقت وقت الوقت اللي لي في صلى الله عليه وسلم قالوا انكم تعلمون لا والله الكلاس بوزيتيف الواقع اللي صلى الله عليه وسلم قالوا لما يحكوها انه نجيب عن هذا بأنه يتعلن ذات عنوات للتبرك بها وهذا يتصل بتوحيد الهبوبية ثم إن قولنا حبا وتعظيما إنما هو للإله الحق وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابق من الشبهة قد يحب الأصنام ويعظمها ولهذا اتخر بها أبو سفيان في أحد وقال أعلو هبل ولهذا كانوا يحرصون بها كل هذا على تقديرها، لكنها ليست آلهة تقدير. لا يقصد في ممارسة لا حبي. فيما زعيش؟ في ممارسة جعلها في غير العهد. أين؟ هم يقصدون عبادتها. لكن أخي كونه مخلوق عبادتها يقصد عبادتها. هل هو لمحبتها وتقديرها؟ لذاتها أو لأنها تقضل من الله صرفة لا. الثاني لأنهم يقول ما نعبدهم إلا لنقضلقون إلى الله صرف نعم مش نعم من بر الممجون من باب المنذوب أي أقصاد هنا شكل أن, إن الحفى الجهاد بالأناشيد والقصائد إنه مطلوب فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أئيه بروح القدس نعم سننزل سؤاله يقول بعض الناس يعمل فيما في أمور تشتمل على الطول كالجمال فهل إذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون آثما والجواب لا هذا من باب المدافع عن المسلمين فبدل من أن يظلم عشرة يظلم خمسة وبدل من أن يظلم الإسلام في جميع الماله يظلم في بعض الماله على لا, لا بس لأنه نوري... لانه يصلح يبقى اول رقم ماشي ماشي لا لكن اكثر من شيء بعض العلماء نقصت اسم التفضيل لما يكون مصباح الله باسم الفاء فيقول أعلى بمعنى عالم أصدق بمعنى صادق قحسن بمعنى مقص وهذا غلط هذا غلط عظيم ونقص في نزول الكذب أي ما أعلم يقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء أو أعلم بحيث لا لا يسوي أحد في علم كان لا شك صادق وأصدق صادق يشارفه كثير من الناس أصدق لا يشارفه أحد بل إن الله قال الله خيره أما نعم وبين نعم نعم المخلوق الحمد لله لا لأنه فرص عظيم الفرق العظيم هو أن الحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقاً باية فكلام الله عز وجل ليس مخلوقاً باية عن لكنه يتكلم به وكلامه به الآن ليس أزمينه فهو حادث لماذا؟ لماذا؟ الصفة غير المصدر لكنها قائمة منه الطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول ورجل رجل عادي لكنه قائم به اه هرني أولي بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين في أتين الخطاب في قولي فما لكم الصحابة رضي الله عنه وما اسم استفهام مبتدأ والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليهم ولكم جاروا مزور خبر مبتدأ يعني أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونوا نفئتين وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع ما رجع من المنافقين في أحد وتعرفون أنه رجع من الجيش في أحد نحو السر كل منافق اختلف الصحابة في ذلك، قال بعضهم نقتلهم لأنهم خانوا وتبين أدتهم. وقال آخر لا نقتلهم لأنهم نفرونها بالإسلام فاختل قواتنا وصار المسلمون فئتين وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفة والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين أو كنتم فئتين كلهما صحيح الفئة الأولى ماذا قالت نقتلهم والفئة الثانية قالت لا نقتل في أم أخرى قالت هؤلاء المسلمون في أخرى قالت هؤلاء فمناقضون فبين الله الحكم بين الفئتين فقال والله أركسهم بما كسبوا والله أرَكَسَهُمْ الاركَاس بمعنى الرد والارجاع، لكن على وجه المذموم، فمن أرَكَسَهُمْ؟ أي ردَّهُ وأرَجَعَهُمْ على وجه المذموم بما كسبوا الباء السببية، وما يجوز في أرابها أن تكون مصدرية ويكون التقدير أرَكَسَهُمْ بِكَسْبِهِمْ. ويجوز أن تكون منصوله ويكون تقدير بما كسبوه فإذا كان الله أركسهم بما كسبوه فالصواب مع من قال إنهم كافرون ومتدون أما مسألة من قاتلة فسيأتي فيها في الآيات أتريدون أن تهدوا من أضل الله وهذا الاستهام استهام توبيخ والإرادة هنا بمعنى المحب أو بمعنى المشيح كلهم صحيح يعني أتشاءون أن تهدوا من أضل الله أو أتحبون أن تهدوا من أضل الله والجواب ليس لكم ذلك لأن من يريد الله أن يضله فإنه ليس له من الله من ولي ولا نصير أتريدون أن تهدوا من أضل الله اسم الكريم الله بالرفع على أنه فاعل وعلى هذا فيكون أضل فيها ضمير محذوف هو عائد السلة والتقليل من أضله الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا من هذه شرقية والدليل على أنها شرقية أن الفعل بعدها وقع مجزوما ولكنه حرك بالكسر من يضل, من يضل الله بالاتقاء الساكنة وقد قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن ليلا فحذبه استحق يعني كان حظ الله اكسر إذا كان ساكنا اكسر. وقالوا فلن تجد له سبيلا. لن هل. هذه الجملة جواب الشر؟ ولماذا اقترن في الفاء؟ لأن الجواب لا يصف أن يكون فعلا للشرط. ومتى امتنع أن وما تمتنع تنع أن يكون الجواب فعلا للشرط؟ وجب إش اقترانه الفاء. وقد جمعت المواضع الذي في أقتنع الجواب فيها بالثاء في بيت ينسد إياه الدعاء سمية طلبيه وبجامد وبما وقد وبلام وبالتنفير من أي هذه السبعة لن لن تجد له سبيل. وقول فلن تجد له سبيلا قد يقول قائل كيف كانت بالإفراد والخطاب الذي قبلها بجمع أتريدون أن تهدوا من أذر الله ومن يذل الله فلن تجد له سبيلا قلنا كأنه والله أعلم انفصلت هذه الجنة ما قبلها وصار المراد بها المخاطب يعني فلن تجد أيها المخاطب له سبيلا وما لا سبيلا أي طريقا إلى الهداء في هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين قول فما لكم في المنافقين في آسين ومن ويتركب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بدم الاختلاف يوحي بدم الاختلاف ودم الاختلاف أمر ثابت لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه والاختلاف تفرق بل قد قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخترقوا من بعد ما جاءهم والبينات وأولئك لهم عذب عظيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يركس ويرد على الوجه المذنوم بسبب عمله من أين يرخل؟ من قوله والله أركسهم بما كسب ومن فوائده إثبات الأسباب تؤخذ من أين؟ من قوله بما كسب ألبل السببية والناس في الأستاذ طرفان ووسط فمن الناس من أنكر تأثير الأستاذ لاقى وقال لا أثر للسبب في المستقبل حتى ثابر المعقول والمحسوس وقال لو رميت الزجاجة بحجر فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عند عنده لا به لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقا مع الله سبحان الله وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثارا للقرش في الإسلام لأن غير المسلمين يجدين يشاهدون أن الأسباب تؤثر الطرف الثاني من يقول إن الأسباب لها تأثير في مقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثرة وهؤلاء قد ضلوا واشرطوا جعلوا مع الله شريكا هؤلاء يضل على على ضلاء والقسم الثالث قالوا إن للأسباب تأثيرا بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة وليست هي التي تفعل وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواق فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار وتحرق وجعل الكسر في الحجر يقع على زجاجة فتنكسر والدري على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم وطبيعة النار إيش؟ الحرارة والحرارة مزازة. لكن قال لا كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقال بردا وسلاما عليه إبراهيم إذن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولكن فيما أوجع الله فيها من القوى الفاعلة ومن فوائد إدلاف الكريمة أن الأعمال قد تكون سببا لردة الإنسان وكثرة معاصي السيئة تجذب السيئة والصغائر بريد الكبائر والكبائر بريد الكفر وهذا واضح أركسهم بما كسب فإذا رأيت من نفسك بركاسا وإعجاب بالله فانتشنها بالتوبة وللستفار الله أسوأ جل وسؤال الله الثبات ولا تتهاون لا, تتهاون لا تتهاون لا تقول إن شاء الله يقوى إيماني أعلم من الآن من هنا أن تفس بالمرض فعليك بالدواء ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية الرد على الجبرية من أين تؤخذ من قوله فيما كسب فأثبت لهم كسبا والجبرية يقولون إن الأساءل لا كسب لها وعملهم مترم عليهم ومن فوائدها الرد على القدرية من أئس الخذ من قوله والله أركسروا أركسروا والقدريين يقولون إن أفعال العباد لا لا علاقة ل لتقليل الله تعالى بها لا فصارت الآية رد على كل الطائفتين الحرفتين المبتدعاتين أهل السنة والجماعة يقولون للإنسان تعلم ينسب إليه حقيقة والمقدر لهذا الفرد من؟ الله عز وجل وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس ومن فوائد هذه الكريمة توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله لقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله فإن قال القائد يشكل على هذا إشكالا إشكالا كبيرا الدعوة لله الله وجل ومحاولة أسلاح الخرق فإن الدعي يريد إيش؟ أن يهتدي المسلمون أن يهتدي المدعوون فيقال الجواب عن هذا أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء في النفاق وعليه الله ويحاولون أن يحكموا بإسلام يحاولون أن يحكموا بإسلام ويقولون إنهم مسلمون كما هي رفئة الثانية ومن فائد الآية الكريمة أن الهداية والإغلال في يد من؟ في الله ويتفرع على هذه للفائدة أن لا تسأل لإداية من الظلال إلا من, من الله عز وجل وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أشتدي تجعله سؤالا عن السبب والطريق وأما الذي جده أزمة الأمور فهو الله عز وجل ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ومن فوائد الآية الكريمة أن من قدر الله إغلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهداد لقوله ومن يضلل الله فلم تجد له سبيلا في هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على مصيته، فيقول من يضل لله فلن تجد له سبيلا، فما الجواب؟ الجواب عن هذا المقال لا حجة في هذا للعاصي إطلاق، وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضل إلا بعد أن يضله هو. وظلاله هو صادر عن إرادته إرادة الإنسان وقدرة الإنسان فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه لكن لا يعلم أن ما قدر عليه الظلال إلا بعد إلا بعد بعد وقوع فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوع الشيء هذا باطل ومن فوائد الآث الكريمة فيان أن الأمور بيت الله سبحانه وتعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداء من من إلا من الله عز وجل نعم ثم قال تعالى ودوا لو تقفرون كما كفروا فتقونون سواء ودوا الفاعل هم المنافقون لأن السياق فيه وقل لو تكفرون كما كفروا لو هنا مصدرية أي ودوا كفركم فهي بمنزلة أن أي ودوا أن كما كفروا ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على صح أنها تأتي لمعالي متعددة خالف بينهم تأتي مصدرية كما هنا وتأتي للتمني وتأتي شفرية تكون حرف امتناء لامتناء وإذا عرضت أن تعرف معاني الحروف فعليك من كتاب مغني لابن إيشان رحمه الله فإنه يأتي بالكلمة